يعني كما يقال الشيء بالشيء يذكر هذه الورقة توزع وهذه الورقة بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام رساله إلى كل مسلم الرجل الذي رسم الكركاتير رسوم السيئلة حبيبي وقرة عيني الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات محروقا وأهل بيتي جميعا والدنمارك التي تحاول تكذيب هذا الخبر أرجوكم يا جماعة المسلمين قوموا بنشر هذا الخبر لأنه توجد أختي مسلمة من فلسطين رأت رؤيه ولماذا فلسطين لماذا مقال من مصر ولا من بلجيكا ولا من أي مكان يعني؟ لماذا فلسطين خاصة رأت رؤيا أن من يقوم بنشر هذا الخبر سيفرحه الله فرحا شديدا حيث يرى السعادة والفرحة في كل شيء من حوله في صحاته وملو بيت، وسيرى ذلك في خلال أربعة أيام، ما شاء الله. طب أنا أتمنى موت بوش وأوباما وكل ملحد على وجه الأرض وكل صنضد من صنضد القف وكل مؤذ لله ولرسوله الصالح. أنا هذا الذي يفرح. إن أن الله يزيل دولة أمريكا من على وجه الأرض. وان يزيل اليهود من على وجه الارض. هذا الذي يفرحني. ويقولون خمسة لا. لو كان هكذا انا ساطبعها وانشرها ليس خمسة وعشرين نسخة فقط بل سانشر خمسة وعشرين الف نسخة. بس بشعر في خلال اربعه ايام تزال دولة اليهود ودولة ابريك. ما هذا القرآن. اشغال المسلمين ما أقول بصف ورجل يسمى الدكتور عبد الله مصطفى، نأي عبد الله وأي مصطفى؟ قال شهدت بعيني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني سلامه على المسلمين، ولعله يقضى، وهناك من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه يقضى، وما, وما اتبعتك على أنك نبي؟ وإن الولي يزني ويسكر ويفعل فعل قوم لطف الأتن والأتن جمع أتن أنثى الحمار أمر عادي ماذا فيها يعني يزني في الشوار وهذا أولياء الأولياء عنده فيجب على كل مسلم بعد قراءة لهذه الرسالة يجب فرض من الذي فرض هذا الشيطان أن لهذه الرسالة أن ينشرها ويوزعها وأن ينتظر أربعة أيام فسوف يفرح شرحا شديدا واذا لم يوزع واذا لم يوزعها سيحزن حزنا شديدا على ماله وأهل وصحته جاءتني من قبل واحرقتها الحمد لله لم احزن ولن احزن ان شاء الله لانه لا يدافع عن حبيبه عن حبيبنا وقره عيوننا يعني الورقه دي ندافع اندفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ها بورقه سندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من, خير من مشى على الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. حق كلمة حق يرد بها باطل هو أمانة الدفاع عنه في ذمة المسلمين يوم القيام وهل أمانت الدفاع بتوزيع ورقة مثله تذكرنا <تصفيق> هذا ببعض المجرمات بعض المجرمات ماذا تفعل من كد نقط ماذا موائد الرحمن وأطعم المسلمين من الملح أرام أو تذهب رضي الله عنها وأرضها للعمرة أو للحج وترجع إلى الله المشتكي عجائب وغرائب والمفروض توزيعها على